نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد والآله واصحابه جمعين أما بعد قال رحمه الله وإن قال المدخول بها أنت طالق وكرره وقال عدد لأن ينوي تأكيدني صح أو إلى آخره عدد الطلاق الذي يختلف به الطلاق ينقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول أن يطلق بالمصدر مثلا يقول أنت الطلاق أو أنت طالق أو يقول علي أو يلزمني فهذه كما سبق يقع ثلاث بنيتها والقسم الثاني أن يضخم هذا العدد بأن يقول أنت كل الطلاق أو طالق بعدد الحصى ونحو ذلك، فهذه يقع ثلاث ولو نوا واحدة. القسم الثالث عكس الثاني، وهو أن يجزي الطلاق، فنقول أنت طالق نصف طلقة، فهنا يقع طلقة كاملة. القسم الرابع أن يكرر أن يكرر لفظ الطلاق. وهو درس اليوم بأن يقول أنت طالق أنت طالق, طالق مثلا وإذا كرر لفظ الطلاق فلا يخلو إما أن تكون المطلقة مدخولا بها أو مخليا بها مختلا بها وإما أن تكون غير مدخول بها أو غير مخلين بها، مختلِم، مختلَم بها، فإن كان مدخولا بها أو مختلَم بها، وكرر الطلاق، فإنه يقع الطلاق بعدد ما كرره، فإن كرره مرتين يقع مرتين، وإن كرره ثلاثاً يقع ثلاثاً. إلا نويا تأكيدا كما سيت أو إفهاما لذلك قال وإذا قال لمدخول بها إذا قال الزوج لمدخول بها لامرأة وطأها أو اختلى بها ولو قال المصنف وإذا قال لمن لزمتها العدة يكون أشمل لأن حتى المختلى بها يقع عليها الطلاق المكرر وإذا قال المدخول بها أنت طالق وكرره وهذا التكرار إما أن يكرر الجملة بأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهنا عند الجمهور وبعضهم حكى إجماعا بأنها تقع ثلاثا إلا أن ننويا تأكيداً أو إفهاماً أو يقول أنتي طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول أنتي طالق بل طالق بل طالق أو يقول أنتي طالق فطالق فطالق فطالق ثلاثا فهذه ألفاظ التكرار أو يقول أنت طالق وقبلها طلقتان تقع ثلاثا أو أنت طالق وبعدها طلقتان تقع ثلاث. فهذه صور وقوع الطلاق الثلاث بالتكرار ولو قال أنت طالق طالق طالق فعلى المذهب إذا نوى واحدة واحدة لأنه تأكيد للخبر الأول هو الطلاق أنت طالق طالق طالق لكن لو قال كر الجملة أنت طالق أنت طالق أنت طالق, طالق أو أتى بحرف العطف فتكون ثلاث طلاقات لذلك قال فإذا قال أنت طالق وكرره وقع يعني الطلاق بقدر العدد يعني إذا قال أنت طالق أنت طالق تطلق طلقتين وإذا قال أنت طالق ثم طالق طلقتين وإذا قال أنت طالق فطالق فطالق ثلاث أو أنت طالق بل طالق بل طالق ثلاث وهكذا إذا وقع بقدر العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصحه والمقصود بالتأكيد الذي يصح أن يكون مؤكدا هو أن يكون متصلا بالطلاق فمثلا يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثم قال أنا أقصد بالطلقة الثانية والثالثة أكيد الأولى هنا يصح أن يكون تأكيدا أما لو قال أنت طالق ثم جلس عشر دقائق ثم قال لها أنت طالق فهنا حصل فصل فلا يكون تأكيد للسابق بل هي طلقة جديدة إذلك قال إلا نني ينيه تأكيدا يصح أو إفهاما مثل قال لها أنت طالق فقالت له ما سمعت ماذا تقول فقالها أنت طالق فهنا تقع طلقة واحدة لأن يقصدت من الثاني الإفهام للأولى أو كانت بعيدة فقال لها أنت طالق فقالت نعم فقال لها أنتي طالق فقالت ترفع صوتك ما سمعت فقالها لها أنتي طالق فهنا لها تتبر ثلاثة ونتتبر واحدة لأنه يقصد بذلك إفهامها ثم بعد ذلك ذكر تكرار الطلاق الذي لا يحتمل أن يكون إفهاما أو تأكيدا وإنما تقع بعدد الألفاظ لذلك قال وإن كرره ببل بأن قال أنت طالق بل طالق لأن هذا الإضراب تقطع القتين هذا لا يمكن أن يكون إفهاما أو تأكيدا بل هو إضراب يعني طلقة جديدة وكذا لو قال أنت طالق بل طالق بل طالق تقع ثلاثة. فلو قال أنا أقصد التأكيد نقول لا بحرف العطف هذا لا يكون تأكيدا بل أنت تعني الثلاث فلو كان تأكيدا لأكذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال أو بثم يعني بأن قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق هذه ثلاث طلقات فلو قال ناقصت بالثاني والثالث التأكيد نقول لا يمكن لأنك تيت بحرف العطف قال أو بالفاء بأن قال أنت طالق فطالق نقول ثقات القتيل أو قال أنت طالق فطالق فطالق تقع ثلاث لأن حرف العطف يقتضي التغير هنا قال أو قال بعدها أو قبلها طالق أو قال بعدها أو قبلها طلقة بأن قال أنت طالق وبعدها طلقة تقع طلقتين ولو قال أنت طالق وبعدها طلقتين وبعدها طلقتان تقع ثلاث طلقات يعني مترادفة الآن طالق والثاني ثردفها والثالثة حتى لو مكرر اللفظ وكذا لو قال أنت طالق وقبلها طلقتان تقع ثلاث ولو قال أنت طالق وقبلها طلقة مثل ما قل مصنف وقع سنتان لأنها شبيهة بالتكرار حتى ولو لم يتلفظ بها يعني لم يتلفظ بالتكرار فتبين أن إذا قال هذا إذا كرر اللفظ بما سبق بالجملة أو بحرف العطف يقع الطلاق بعدد التكرار وهذا إذا كان لمدخول بها أما إذا لم يكن مدخولا بها أو مختلا بها قال وإلا يدخل بها أو يختلي بها بانت بالأولى يعني تبيم منه بينون صغرى بطلق الأولى والثاني والثالثة تكون لغلنا في غير محلها لأن غير المدخول بها واحدة بواحدة تبين لذلك قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلحقه ما بعدها يعني قال عقد اليوم وفي نفس الجلسة ما اختلب المرة وقال زوجتي طالق ثم طالق ثم طالق نقول تلحقها وحده طلقة ثانية والثالثة لا, تلحقهما لا تلحقها لأنها تبين بالأولى أصلا لأن الله يقول يا الذين آمنوا إذا نكحتموا منها ثم طلقتمهن من قبل انتمسهن فما لكم عليهم عدة تعتدونها فليس لها عدة فبالأولى تبين ذلك قال بانت بالأولى يعني بالطلقة الأولى ولم يلحقه ما بعدها سواء طلقة ثانية أو الثالثة واضح ولو قال, قال الامرأة غير مدخول بها يعني عقد وفي نفس العقد ولم يختلي بها قال زوجتي طالق بل طالق بل طالق ثم أتى وسأل كم طلقها نقول واحدة فله أن يعقد عليه بعقد جديد وله أن يعود إليها لأنها غير مدخول بها فبعد ذلك قالوا المعين والمعلق في هذا كالم... كالمنجز أو كالمنجز أنجز أو نجز إما من الرباع أو من, أو من الثلاثين قالوا المعلق في هذا كالمنجز يعني والمعلق فيما سبق من الفاظ كالمنجز كالمع... والمعلق في هذا مثل في الطلقة الأولى في اللفظة الأولى في تكرارها في المدخول بها لو قال لها إن قمت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فلو قامت تقع ثلاث طلقات لأنها مدخول بها وكذا لو قال لها إن شربت الماء فأنت طالق بل طالق بل طالق هذا معلق بشرط لو شربت الماء يقع ثلاث طلقات ولو قال لغير مدخول بها إن شربت العصير فأنت طالق بل طالق بل طالق نقول ما تقال لواحدة لأن غير مدخول بها فتلحقها طلقة ومعدها لغو ذلك قال والمعلق يعني والطلاق المعلق بشرط والمراد بالمنجز يعني الطلاق الغير مقيد يعني يقولها أنت طالق الغير مقيد بشرط مثلا أتبين مما سبق أن اختلاف عدد الطلاقات تختلف بحسب حال لفظ الطلاق وحال لفظ الطلاق ينقسم الأربعة أقسام إما أن يكون بالمصدر أو باليمين وشبهه من الإلزام مثلا يقول أنت طالق أو أنت الطلاق أو علي الطلاق أو يلزمني وإما أن يبالغ في لفظ الطلاق وإن يقول أنتي كل الطلاق مثلا أو عكس ذلك يعطيها جزء من الط... جزء من الطلقة يقول... كان يقول أنت طالق ربع طلقة فتكون طلقة وإما أن يكرره وسبق ذلك وهذا الباب مهم لكثرة وهذا الباب مهم لأن لفظ الطلاق بالطلاق لا يتجاوز هذه الحالات الأربعة في هذا الباب نعم والله أعلم وصلى الله سبيل محمد يقول إذا قال أنت طالق بل طالق بل طالق ولم يدخل بها كم طلقة تقال يقول لو قال أنت طالق بالثلاث فمن أي قسم من أقسام الأربعة هم نعم من أقسام الأربعة لا لازم من أقسام نعم بدر ها؟ قسم الرابع لأن عند المذهب تكرار هذا مثل لو قال قبلها طلقة بعدها طلقة تكرار يقول مفهم قول مصنف وقال قبلها وبعدها يعني لو قال أنت طالق وقبلها طلقة تعتبر ثنتين ولو قال أنت طالق وقبل طلقة وبعد طلقة تقع كم ثلاث يقول إن لم يكن مدخولا بها يقع واحدة فهل تبين منه نعم تبين مثل ما قال بانت بالأولى يقول ومعنى قوله لم يلزموا ما بعدها يعني ما بعدها لم يقع عليها طلاق بها يقول وقال الزوج لزوجته أنت طالق ثم له لما اسمع فقال لها ولا شيء فالتقى طلاقها نعم دم تلفظ بالطلاق خلاص يقول وقال الزوج زوجته الغير مدخول بها طلقتك ثلاثة غير مدخول بها فكم تلقى تقع تقع واحدة يقول ليس قول أن يطالق بالثلاث من القسم الثاني وتضخيم العدد لا مو تضخم للثلاث أنت طالق ما في تضخيم العدد تضخيم كل الطلاق ان يطالق عدد النجوم بين أكثر من ثلاث يعني ما كان من عدد أكثر من ثلاث فهو من قسم الثاني يقول لو قال أنت يطالق وطالق وطرق قال أنا به التأكيد فالعبرة القول صحيح بالنهم باللف هنا مقصود بها ثلاث بل بعضهم ساق الإجماع على ذلك